هذه الأبيات تشتمل على عده أمثلة مما هو من قبيل المؤتلف والمختلف الذي سبق أن عرفنا تعريفه وأنه ما يتفق ما تتفق فيه الألفاظ من حيث الصورة وتختلف من حيث النطق فالألفاظ في الشكل والصورة متفقة ولكنها في النطق مختلفة هذا هو تعريفه كما سبق أن عرفنا ذلك وقد عرفنا أن أن الألفاظ التي هي من قبل المتلف والمختلف منها ما يكون غير مقيد بكتب معينة و. الذي مضى في الدروس الماضية وكذلك في هذا الدرس وفي الدرس الذي بعده كله من قبيل ما هو ليس خاص في, كتب في كتاب معين بل هو عام في الكتب وسيأتي ما هو خاص في صحيح البخاري وما هو في صحيح البخاري ومسلم مع الموطا لكن هذه المباح... الامثله التي مرت والتي آه... ندرسها في هذا اليوم وكذلك في الدرس القادم كلها من قبيل ما هو ليس خاصا بكتب معينة ومعنا في هذا الدرس جملة من الأسماء او من الألفاظ التي هي من قبيل المؤتلف والمختلف تأتلف في الصورة والخط وتختلف في النطق وتختلف في النطق والصيغة وأول ذلك سلمة فإنها بفتح السين وكسر اللام تطلق على والدي عمرو وعبد الله وهما نجلا سلمة يعني أبوهما سلمة بكسر اللام وعبد الله وعمر هو الجرم الذي أم قومه وهو صغير والحديث في ذلك في البخاري وغيره أنه كان يلتقي الركبان ويتعلم منهم القرآن ولما جاء أبوه من عند النبي صلى الله عليه وسلم اخبر بأنه قال يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله فبحثوا فوجدوا هذا الغلام أكثرهم قراءة فقدموه في الصلاة فصار يا أمهم وهو صغير ولهذا يقال له إمام قومه وهو مشهور في ذلك يعني إمامته وهي اصل في امامه الصغير للكبار اذا كان اولى منهم واقرا منهم لكتاب الله عز وجل وعبد الله بن سلمة وهو ايضا صحابي استشهد يوم احد فابوى هذين الرجلين هما بكسر اللام من سلمة ومثل ذلك القبيلة من الأنصار بن سلمة بكسر اللام ومنهم جابر من عبد الله الأنصار السلمي وأبو قتاده السلمي فهم من قبيلة بني سلمة من الأنصار فسلمه الذي هو ولد عمرو وسلمها الذي هو والد عبد الله وهما ليسا أخوين وانما هما كل واحد من جهة إلا أنهما متفقان في اسم الأب إلا أنهما متفقان في اسم الأب وهو سلمة لكسر الله مع القبيلة من الأنصار المكرمة قال عنها مكرمة لأنهم من انصار رسول الله صلى الله عليه وسلم فحصل لهم التكريم والفضل لنصرتهم النبي عليه الصلاة والسلام وهذا في احتراز من بعض القبائل الأخرى التي ليست من الأنصار وهم يقال لهم بني سلمة ولكنهم ليسوا من الأنصار وعمرون عمرون عبد الله بن جلاسيلة بالكسر مع قبيلة مكرمة بالكسر مع قبيلة مكرمة يعني كلها بالكسر <نسوا> أيوة والخلف في والد عبد الخالق والسلمي للقبيل واحد. ثم ثم إنه لما ذكر آه آه آه آه آه أن قبيلة بني سلمة من الأنصار أنها بكسر اللام ووالد عمر وسليم وعبد الله ذك وهذا باتفاق لكر شخصا أو والد شخص مختلف فيه هل هو يقال له والده قال سلمه أو يقال له سلمه هل يقال له سلمه أو يقال له سلمة وقال إن فيه اختلاف فمن العلماء من قال إنه سلمه أي والد عبد الخالق ومنهم من قال إنه سلم بفتح اللام وبكل من القولين قال جماعة ولهذا الحافظ بن حجر لما ذكره في التقريب قال عبد الخالق بن سلم بكسر اللام وقيل بفتحها ثقة مقل أخرج له مسلم وأبو داود في المراسيل والنسائي أخرج له مسلم وأبو داود في المرسيل والنسائي فذكر الخلاف تسمي أبيه، ومنه وأن منهم من قال بكسر اللام، ومنهم من قال بفتحها، فإذن هذا من من قبيل المختلف فيه، وليس من قبيل المضبوط بالكسر باتفاق وانما هو بالكسر على قول، وبالفتح على قول، إذا سلمة والد عمر. وسلمه والد عبد الله وقبيلة ابني سلمة من الانصار بكسر اللام وأما والد عبد الخالق الذي هو سلمه, سلمة فقيل فيه بالكسر وعلى هذا يكون مثل الذي قبله وقيل إنه بالفتح وعلى هذا يختلف عن الذي قبله فيكون ضبطه بفتح اللام وليس بكسرها أما النسبة إلى قبيلة بني سلمة من الأنصار، فإنه يقال لها السلمي بفتح اللام وليس بكسرها، وهذا هو المشهور، وهذا هو الذي متفق مع قاعدة النسب وهي انما كان على وزن فعل وفعلة. مكشور العين فإنه عند النسب تفتح العين فإنه عند النسب تفتح العين وكثير من المحدثين يجعلون هذا من قبيل المكشور فيقولون السليمي السليمي على خلاف ما هو مشهور عند اهل اللغة وقد ذكر بعض العلماء أن هذا لغة وبعض العلماء يعده لحن أي أن ينسب ينسب سليم، فيقال سليمي بحيث يكون الوزن في المفرد هو الوزن في النسبة بل يقول ان الوزن في النسبة يكون بالفتح وعلى خلاف الوزن في المفرد ومثله نمر ونمري فيقال للنمر للنمر النمري ومنهم ابن عبد المشهور يقال في نسبته النمري ف السلمي نسبه لبني سلمة ولهذا يقال لجابر بن عبد الله السلمي ويقال لأبي قتاده السلمي على قاعده النسب وكثير من المحدثين هذا بالكسر مطابقا ل المنسوب مطابقا ل المنسوب وهو بالكسر ثم إن ولعل الذين فعلوا هذا من المحدثين أرادوا أن يفرقوا بين النسبة سلمة وسلمة فإن الكل على القاعدة المشهورة السلمي السلمي يعني سلمه وسلمة كلها ينسب إليها سلمة سلمي يعني على القاعدة المشهورة عند أهل اللغة وعلى وعلى ما قاله كثير من المحدثين وقال بعض العلماء انها لغة أو لغية يجعل هناك فرق بين نسبة سلمه وسلمة فيقال إن سلمي نسبة لسلمة وأما سلمة فينسب إليها سلمي ولعل الذين فرقوا أو جعلوا نسبة سلمة السلم بالكسر أرادوا أن يفرقوا بين نسبة سلمه وسلمة إن سلمة مفتوح النسبة فيقال السلمي وسلمة مفتوح أيضا ولكن كثير من المحدثين كسروا ولعلهم أرادوا أن يميزوا بين نسبة سلمة الذي هو سلم وسلمة فيقولون عنه سلمي حتى يكون هناك تمييز وحتى لا يلتبس أو يتفق نسبة سلمة وسلمة و فيه من العرب أو من قبائل العرب من يقال لهم بن سلمة وفيه من يقال فيه من يسمى سلمة وعلى هذا فإن سلمة يأتي بالكسر ويأتي بالفتح والنسبة تكون مفتوحة لسلمة هو ومن العلماء من ميز بين نسبة سلمة وسلمة فتسر في سلمة وفتح في سلمة وأيضا مما هو على هذا الرسم السلمي نسبة إلى قبيلة بني سليم لضم السين فيقال في النسبة سلمي وعلى هذا فإن سلمي ينسب إليها سلمه وسلمة وبعض العلماء يفرق فيجعل نسبة سلمة سلمي وأما السلمي بضم السين المشددة فهو نسبة إلى قبيلة بني سليم نسبة إلى قبيلة بني سليم يشهل فتحا ومن يكسره لا يعول ثم سلام كله مثقل يقول أن سلمة النسبة إليه يقال سلمي ومن يكثر لا يعول عليه من يقول في نسبة سلمي لا يعول عليه ويقول انه لحن وهذا هو الذي قاله ابن الصلاح ومشى عليه السيوطي حيث قال لا يعول عليه لكن كثيرون من المحدثين كما قلت قالوا سلمي ولعلهم أرادوا أن يميزوا بين نسبة سلمه وسلمة، فيجعلون سلمه سلمي وسلمة سلمي, سلمي. وأما السيوطي وابن الصلاح وغيرهم الذين قالوا لا يكون لمفتوحا، فجعلوا نسبة سلمه وسلمة شيئا واحدا، وهو أن يكون مفتوح اللام. ما ومن يكسره لا يعول ثم سلام كله مثقل ثم سلام كله مثقل لان هنا سلام وسلام تاتي هاتان الكلمتان سلام وسلام فسلام كله مثقل يقال سلام بتشديد اللام ومنه ابو عبيده القاسم بن سلام ويستثنى من ذلك ما كان بالتخفيف وهو محصور وهي اسماء معدودة او الفاض معدودة يعني معناها ان سلام بالكسر بالفتح مع التخفيف هذا هو القليل وما عداه فإنه بالتشديد سلام فقال كله مثقل يعني بالتشديد سلام إلا فلان وفلان وفلان فإنه يكون بالتخفيف فيقال سلام قال إلا أبا الحبري إلا أبا الحبري يعني فإنه بالتخفيف أبا الحبر عبد الله بن سلام صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابي المشهور فإن والده بالتخفيف وليس بالتثقيل هو عبد الله بن سلام إلا أبا الحبري إلا والد الحبر عبد الله بن سلام سلام والد عبد الله بن سلام فهو بالتخفيف من قبيل ما هو مخفف إلا أبا الحبري مع البيكندي, البيكندي بخلف أي إلا والد البيكندي وهو محمد بن سلام البيكندي البخاري شيخ البخاري وفيه خلاف ليس متفقا على أنه بالتخفيف بل من العلماء من قال إنه بالتثقيل يعني فيه من قال بالتخفيف ولهذا قال بالخلف ولكن الراجح أنه بالتخفيف ولهذا هو جعله من قبيلي ما هو بالتخفيف وأشار إلى الخلاف يعني ما هو باتفاق لكن الراجح هو كونه من قبيل المخفف، فيقال عبد محمد بن سلام محمد بن سلام البخاري شيخ البخاري البيكندي والبيكندي قرية ينسب إليها جماعة منهم هذا شيخ البخاري محمد بن سلام والد شيخ البخاري آآ آآ آآ شيخ البخاري محمد بن سلام والده قيل بالتفقيل وقيل بالتخفيف والأرجح أنه بالتخفيف, أرجح أنه, بالتخفيف أرجح أنه بالتخفيف كوالدي عبد الله بن سلام وابن أخته مع أختي وابن أختي عبد الله بن سلام لأن الضمير يرجع إلى الأول ولا يرجع إلى البيتند وإنما يرجع إلى الأول الذي هو عبد الله بن سلام الحبر الذي هو العالم او الحبر يقال الحبر يقال الحبر كلها وهو, لغة وهو العالم وكان من علماء بني اسرائيل ثم كان من علماء هذه الامه من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنه وارضاه مع جدي مع جدي اشخاص وهم الذين يأتي ذكرهم مع جد أبي علي الجبائي المعتزلي لأن جده سلام وليس سلام يعني جد أبي علي الجبائي المعتزلي هو سلام هو من قبيل ما هو مخفف وليس من قبيل ما هو مثقل وكذلك النسفي يعني أحد العلماء فإن جده الرابع ايضا هو سلام وليس بسلام فهو من قبيل ما هو مخفف وكذلك السيدي ايضا جده سلام من قبيل ما هو مخفف وليس من قبيل ما هو مثقل وكذلك ايضا مما ممن هو سلام بالتخفيف ابن ابي الحقيق ذي التهودي أي المنسوب الى اليهود فانه بالتخفيف وليس بالتشديد والا يشا وإلا محمد بن محمد بن ناهض وابن محمد بن وابن محمد ناهض سلام سلام ابن محمد بن ناهض فانه ايضا بالتخفيف وليس بالتثقيل اما سلام ابن مشكم فانه فيه خلاف هل هو هل هو بالتخفيف أو أنه بالتشديد فهؤلاء الذين مر ذكرهم هم بالتخفيف وفيهم اثنان اختلف هل هم بالتخفيف أو أنهم بالتشديد وهما هذا الاخير الذي هو الذي هو بن المشكم وقبل ذلك والد محمد بن سلام شيخ البخاري والد محمد بن سلام شيخ البخاري فإن هؤلاء مختلف هل هم بالتخفيف أو بالتفطير وعلى هذا فإن ما يأتي بصورة سلام وسلام هو بالتفطير إلا هؤلاء إلا هؤلاء الذين ذكروا فإنهم بالتخفيف أيوة سعر مولاة ابنة عامري وجد كوفي قديم آسري ثم أتى بسلامه وسلامه أتى بسلامه وسلامه فقال إن سلامه بالتشديد يطلق على شخصين سلامه مولاة عائشه بنت عامر فإنها مشددة وهو اسم لامرأة وهي بتشديد اللام وكذلك سلامة مولاة ابنة عامر وجد كوفي قديم آثري وجد رجل من المحدثين كوفي يقال له سلامة جده سلامة آثري يعني آه من أهل الأثر يعني آثري يعني إنه محدث يعني جد لاحد المحدثين من أهل الكوفه يقال له سلام أي جده يقال له سلامة يقال له سلامة وما عدا هذين فإنه يقال فيه سلامة ما عدا هذين فإنه يقال فيه سلامة لتخفيف اللام أي أنما كان من قبيل التشديد هو شخصاني رجل ومرأة وما عدا ذلك فهو بالتخفيف سلامة بدون تشديد ايوه شيرين ونسوه وجد ثاني محمد بن أحمد الجرجاني ثم ذكر شيرين وسيرين شيرين وسيرين شيرين بالشاي, بالشاي وسيرين بالسين فذكر من هو بالشين وهو قليل والباقي بالسين فقال شيرين نسوة يطلق على نساء يعني عدد من النساء كل واحد يقال لها شيرين وجد ثاني لمحمد بن أحمد الجرداني محمد بن أحمد الجرداني جد جده يقال له شيرين وما عدا هؤلاء فانه بالسين ومنه والد محمد بن سيرين المشهور وحفصة بنت سيرين فان هؤلاء بالسين وعلى هذا فان الرسم لشيرين وسيرين هو بالنقط الفرق انما هو بالنقط وشيرين يطلق على عدد من النسوه ويطلق على جد لهذا الرجل وما عدا هذين فانه بالسين ايوه السامري وشيخ نجر حمادي ومن عداه ففتحا وتقتيل ثم لا السامري والسامري والسامري السا... السامري والسامري فالسامري فالسامري نسبة لجد شيخ أحمد بن حنبل يعني واحد من شيوخه نسبته واحد من شيوخه يقال له ينسب فيقال سامري ومن عداه فإنه يقال سامري مثله سمرة أو شر مرة يعني ب... وما سواه فافتحن وثقلي وثقلي نعم وثقل ب... الراء شددها بدل ما تكون مخففه تكون مثقله سامري وسامري فافتحن الميم وشدد الراء اذن واحد من من هو من قبيله سامري شخص واحد وما عدا ذلك مما هو منسوب إلى سر من رأى او أو سامر فيقال له سامري في سفة حميم وتشديد الراء. هذه الأسماء التي مرت بنا هي كلها من قبيل فيما هو في السين والشين يعني ال ال التي هي سلمة وسلام والسلمي وسلامة وشيرين وشيرين وسامري وسامري وسامري كلها من قبيل ما هو يعني في السين أو بين السين والشين